بطول الشوبي بتكس المس كلبس على بالي بالقاكي من صول المضلل اجيب له كل نهايه مش قصص واحد اول احه لسه بيقكم حد بعد مننا حائط خلع خلوا اللي صوتي قالوا صح مش بقت من وراء لا سياسي ما عندي اي وفاء اي كرسي من الكراسي هي فكره جت في راسي راسي ده سي سي ما باشنسي ما سي ما مناوشات لمحو الشخصيه المصريه والمرحلة الاولى قد النخوه والرجوله سممونا كممونا كانوا فاكرين هيسكتونا فلقونا نقاوم ونهاجم ونقاتل وندافع ونبني السد مانع بالإيمان قدام مدافع لازمو سيل للدموع لو مفيش رجوع تتخبوش مع الحصار ضرب نار مش ده الموضوع الجوع حافز للحوافز والميدان من النوافذ لو هموت ضدلكم جايز والشهاده من الجوايز زي وعايز حق اخواتي مهما نادي مهما هادي مش مش هسيبه لو روحت السبيل قولوا يلا كان نصيبه مش بينزف وبيملل ملعب دي ناس بيتغرد والأمن بيساعد بالاثم مش راضي يتحرك تبولع شمروخ عليه اللي فوق يبحث ظلام خليه نجوم حريه يمكن نسخه نظام حرام شباب صغير شباب بريء شباب الاهلي اهلي مش مخرب لا جريء واقف من وفي شارك في الاحداث وفي الكاس وبينهاجم قدام كل الناس ماتفيش احساس طب فين الراس اللي تفكر وتشوف مين اللي مدبر ومخطف ومزبط ومقدر الاهلي وتخرب في بلدنا وتقدل في ولادنا قدامنا يا رب ارحمنا ارحم امواتنا خالي مصرنا الجنه استنى مقدر ضميرك للشيطان هتقول مين اخويا قالي وهو جاي الزمان مش بادي من ولاد لاي حزب سياسي ولا عندي اي وفاة <تصفيق> لاي كرسي من الكراسي هي الفكره جات في راسي راسي ناشط اساسي ناسي ناسي ما اسن احنا C'est un mieux